قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمفسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنته لنا رجوم النّكم ولا يمسّ النّكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذو كرتون بل أتم قوم مشرّفون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها بِمَتُوبَةٍ أرضٌ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُضْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْرًا خُمَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونُ الْقَدِيمُ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الكلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون